كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فان ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاع فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم الهنن في الخلق افلا يعقلون إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين